اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إ ب ر ا ه ي م وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وذلك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إ ب ر ا ه ي م وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد و م فلد السلسلة هذه ا ب ا شاء الله ر ك ة إن ع ا ا والله خلال الفطل€ُ ل لهذا المسعى بالنجاح وان ينفعنا بهذا العلم وان يجعله نافعا وان يرزق في طريقه ا ل ن ي ة ا ل ص ا ل ح ة التي نؤجر عليها ان شاء الله تعالى و ا ل نفيسه من كتب ا ل س ن ة التي اطلعت بعلم الفقه اختص و استل ابو داود رحمه الله تعالى كتب او حديث الفقه من بين ف ت ب ا ل س ن ة أ ن ه استل من بين خمسمائه الف حديث اربعه الاف وثمانمائه كلها يدور على ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ق ي ة و ا ل ش ر ع ي ة التي يحتاجها ي ح ت العلماء ج ه ا ا و أ ن ق ل لكم قول ابن القيم رحمه الله تعالى في ت ع ل ي ق ي على هذا الكتاب أ و في إ ش ا ر ت ه اليه وتزكيته له قال كتاب السنن لابي داود من ا ل إ س ل ا م بالموضع الذي خصه الله تعالى به بحيث صار حكبا بين أ ه ل ا ل إ س ل ا م وفصلا في موارد النزاع والخصام جمع شمل أ ح احاديث د ي ث ا ل أ ك م من هذا الكتاب من فويله انه فويله ا ل أ ح ك ا م ورتبها أ ح س ن ترتيب ونظمها أو ن ظ احسن م ه ا أ نظام مع انتقائها احسن مقاومه وافراحه منها ع ل ى ح د ي ث المجروحه او ح د ي ث المجروحين والضعفاء و أ ب و داود رحمه الله تعالى أ ر س ل ر س ا ل ة ل أ ه ل م ك ة ضمن فيها معاني كتابه الذي وضعه للناس ليكون حكما و ق ل اختصرت جزءا كبيرا منها ووقفت فيها على المفيد قال لما س أ ل و ه عن الاحاديث التي في كتابه السنن ف ه ي اصح ما عرف من الباب هذه الاحاديث هي اصح ما عرف هو في الباب الذي ساقه في هذه ا ل ق ض ي ة فاداب قال ا ع ل م و ن ه كذلك إلا أن يكون قدره من وجهين صحيحين قدروه فربما أ أقوموا ح وصاحبه د إسنادا ه م ا ل آ خ أو أقدموا الطريق الآخر يعني أقدم في الحفظ ر يعني في ف كتبت ذلك ولا أ ر ى في كتابي من هذا العشر احاديث أ ي التي فيها طرق م خ ت ل ف ة وفيها بعض الضعف ولم أ ك ت ب في الباب إ ل ا حديثا او حديثين و إ ن كان في الباب أ ح د ي ث ص ح ه ف إ ن ه يكثر و إ ن م ا أ ر د ت من هذا الكتاب قرب منفعته بالناس واذا عاد الحديث في الباب من وجهين او ثلاثا فانما هو من زياده في كلام فيه اي اذا عاد الحديث مره او مرتين او ثلاثا فاعلم ان هذه في زياده او فيها زياده عن غيره من الكتب وقال ايضا وربما اختصرت الحديث الطويل حتى ينتفع به لان الحديث اذا قال لعله لا ينتفع بفاوله ا ل ف ق ي ه وما فيه وقال ايضا رحمه الله تعالى وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل م ط ر و ك الحديث شيء ليس في ه ذ او الكتاب عن رجل عن ر م ك الحديث شيء او تجنبت كل رجل اجمع على تركه ففي هذا الكتاب لا, تكاد أو لا تجد رجل قد أجمعه أو اجمع اهل العلم على تركه ابدا وقال ولا اعرف و احدا جمع على الاستقصاء غير اي على استقصاء ابواب الفقه غير وطبعا هذا القول له يعني جانب كبير جدا من ا ل ص ح ة لانه يعني تقريبا يعني اكثر او أكبر رجل, اكبر رجل جمع على استقصاء الابواب ا ل ف ق ه ي ة و ا ل ا ح د ي ث ا ل ف ق ه ي ة وغيره نسج على منواله وعلى طريقته وقال ايضا كما انه جمع في ا ل ا س ن ي د ما جاء برجل اجتمع الناس على ف ر ك ه ايضا ما ذكر في كتابه حديثا اجتمع الناس ايضا على تركه وما جاء في رجال إ س ن ا د ه برجل اجتمع يعني قد يكون الرجل فيه كلام أ و عليه ط ع و ب ك ث ي ر ة ولكن لم يجتمع الكل على ف ر ق هذا الرجل أ و لم يجتمع الكل على ف ر ق هذا الحديث وقال أ ي ض ا وهو كتاب لا ترد عليك س ن ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ب إ س ن ا د صالح إ ل ا وهي فيه أ ي كل س ن ة لها إ س ن ا د صالح هي في هذا الكتاب إ ن شاء الله تعالى وقال قولا ً بليغا في هذا الكتاب قال ولا أ ع ل م بعد ا ل ق ر آ ن شيئا ً أ ل ز م للناس أن يتعلموه من يتعلموه ه ذ ان الكتاب ولا ا أعلم ل بعد ق ر آ كتاباً يلزم الناس أن يتعلموه ل الناس ز م أن ي م ث ل هذا الكتاب و إ ن م ا لم أ ص ن ف في كتاب السنن إ ل ا ا ل أ ح ك ا م ولم أ ص ن ف كتب الزهد وفضائل ا ل أ ع م ا ل وغيرها فهو اقتصر فقط على ا ل أ ح ك ا م ا ل ف ق ه ي ة فيه والمتتبع فعلا لهذه السنن يجد جانبا كبيرا جدا من كلام أ ب ي داود صحيحا وفي موضعه فهو فعلا اختصر على ذكر احاديث الاحكام وذكر منها الصحيح وما يشبهه وما يقرب منه وما كان فيه وهن شديد فهو لا يسكت عليه ويتكلم فيه وهذه من مميزات هذا الكتاب انه يتكلم على ا ح ا د ي ث ش د ي د ة الضعف عكس غيره في كتب السنه احيانا لا يتكلم على الحديث مطلقا يذكره ولا يذكر فيه شيئا وهذه م ي ز ة ايضا من مميزات هذا الكتاب وكلامه في مدح هذا الكتاب كان ا ل إ م ا م الخطابي رحمه الله تعالى صاحب معالم السنن قال أ ي ض ا قولته في هذا الكتاب قال إ ن كتاب السنن لابي داود كتاب شريف لم يصمم في حكم الدين مثله كتاب أ ي في أ ح ك ا م الدين لم يصمم مثله كتاب في أ ح ك ا م الدين وطبعا القائل ليس هو أ ب و داود ولكن ا ل إ م ا م الخطابي رحمه الله تعالى يمدح هذا الكتاب وواتاه كتاب جميل في شروح هذا الكتاب و س م ى معالم السنن فهو رحمه الله تعالى ان تقاه من بين خ م س م ا حديث كما ذكرت له وقال أ ي ض ا يكفي المجتهد بعد كتاب الله تعالى كتاب السنن ل أ ب ي داود اي المجتهد في العباده او في الفقه المجتهد في هذا العلم يكفيه بعد كتاب الله تعالى في الفقه كتاب سنن أ ب ي داود فهو كافي ان شاء ا ل ل ا و أ ط ل ق عليه كتاب السنن ك أ ن ه أ الف على طريقه فقهيه وما دونه أ و ما ضم فيه إ ل ا كتب إ ل ا أ ب و ا ب الفقه والتشريع وعمله في هذا الكتاب قسمه إ ل ى كتب وقسم الكتب إ ل ى أ ب و ا ب وجمع في هذه ا ل أ ب و ا ب الاحاديث التي تجمع بين الباب أ و معناه والتي يستدل بها على ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة ومنهجه في التدوين ينم عن م ع ر ف ة د ق ي ق ة بمذاهب العلماء وطرق وطرقهم ويدل على رسوخ قدمه في ا ل ص ن ا ع ة الحديثيه ة بصبيعة ع الحديث دل ل م في هذا ا ا ل ك ت ب على ر س و ف قدم ي ا ل ف ق ه و الحد ي في والحقيقة والتي لا شك فيها ث معه امامته عظمته علم على وعلى هذا هذا ودل لدارس الفن لا الكتاب انه علم ان شك أ ب ا داود اعتنى جدا بالمثون ولم يعتن ي ب ا ل أ س ا ن ي مع دراستك لهذا الكتاب تخرج أ و تخلص ب ن ت ي ج ة في هذا الكتاب أ ن ه اعتنى جدا بالفقه و بالمثون الى حديث ولذلك دون ز ي ا د ة عليها وطرق الحديث وعلى حساب ا ل أ س ا ن ي ب ب ط ب ي ع ة الحال ه ذ ا خلاصه ما تستطيع أو يستطيع الباحث أ ن يدونه حول هذا الكتاب و أ ن ه اعتنى ع ن ا ي ة ش د ي د ة جدا ب ا ل م ت و ن ي ولم يكن بنفس المستوى في ا ل ع ن ا ي ة ب ا ل أ س ا ن ي د الكتب التي ولست على هذا الكتاب وشروحه الكتاب الاول معالم السنن للخطابي رحمه الله تعالى الثاني مرقاط الصعود الى سنن ابي داود للسيوطي رحمه الله تعالى ا ل ث ا ل ي فتح الودود على سنن ابي داود لابي الحسن السنري الرابع عون المعبود شرح سنن أ ب ي داود لمحمد شمس الحق العظيم ابادي هذا ك ل ا م أ ي ض ا مقتصر عن الكتاب ل أ ن س ن ت ع ر ف بكثير من هذا القول في اثناء الكتاب و أ ن ا أ ت ع ج ل ل أ ن الجميع يتعجلني, يتعجلني في س ر ع ة العمل فيه ولكني ارى ان ابن او كتاب يحتاج الى د ر ا س ة فعلا سواء من اسانيده او من متونه ولابد من الوقوف على يعني مسائله بانتباه والتفات خصوصا ان كتب السنن لم تتعرض للشرح ولم تتعرض ل ل ت ن ا و ة حتى في مساجد المسلمين الى الان